قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور ليس من الجنة و.